ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضميل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف